الله أ س أ ل أ ن يرزقنا و إ ي ا ك م تقواه في السر و ا ل ع ل م ب ا ل ن س ب ة ل ل أ خ و ي ن كف عن التصوير وان أ ر د ت فتوجد ا ل آ ل ه ا ل أ ص ل ي ه خذ منها ما تشاء حتى لا تنشغل عن السماع إ خ و ا ن ي مع شر المسلمين حديثنا في هذا اللقاء سيدور حول أ م ر من أ م و ر ا ل ع ق ي د ة التي ينبغي على المسلم أ ن يكون على علم تام بها وقبل الشروع في المقصود أ ق د م ب م ق د م ة حتى يتسنى لنا الدخول في الموضوع ف أ ق و ل كتاب الله عز وجل اللي هو ا ل ق ر آ ن و أ ح ا د ي ث النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم اللي هي ا ل س ن ة ع ب ا ر ة عن كلام مثل كلام العرب سواء بسواء يعني الكلمات والحروف هي كلام العرب ولكن ترتيب الكلمات بعضها إ ث ر بعض و ا ل آ ي ا ت والصور هذا هو محل ا ل إ ع ج ا ز يعني قوله عز من قائل و إ ذ قال موسى لقومه إ ن الله ي أ م ر ك م أ ن تذبحوا بقره ك ل م ة إ ذ من كلام العرب وقال من كلام العرب وموسى من كلام العرب وبقره من كلام العرب ولكن ترتيب الكلمات هذه خلف هذه وهذه قبل هذه هو ذا ا ل إ ع ج ا ز الذي عجز عنه العرب وعجز عنه الكون كله إ ل ى قيام ا ل س ا ع ة أ ن ي أ ت و ا بمثله طيب هذا الكلام اللي هو كلام العرب اللي هو منه ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة عبارة عن أخبار تصدق و أ و ا م ر تنفذ هو الدين كله يتلخص خ ن ا ي في هاتين الكلمتين أ خ ب ا ر تصدق و أ و ا م ر تنفذ ولن يستطيع المسلم أ ن ينفذ ا ل أ و ا م ر إ ل ا إ ذ ا صدق ب ا ل أ خ ب ا ر يستحيل أ ن يفعل المسلم ما أ م ر الله به عز وجل أ و ما أ م ر به نبينا صلى الله عليه وسلم إ ل ا إ ذ ا صدق ا ل أ خ ب ا ر طيب ما معنى ا ل أ خ ب ا ر وما معنى ا ل أ و ا م ر قال علماء ا ل ش ر ي ع ة إ ن الخبر هو الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته بغض النظر عن المخبر يعني إ ي ه قابلك إ ن س ا ن في الطريق فقال لك وجدت كذا وكذا على م ح ط ة القطار ه ا س م ه خبر قال لك وجدت قطار واقف م ئ ة ع ر ب ة يبقى أ خ ب ر ك بخبر معين الخبر ده هو ممكن أ ن ت أ ن تصدق وممكن الا تصدق طيب متى تصدق ومتى تكذب بننظر إ ل ى الذي أ خ ب ر ك من ا ل ل ي أ خ ب ر ك بالخبر فلان ا بن فلان طيب فلان ا بن فلان هذا معلوم عنه الصدق أ و معلوم عنه الكذب بناء على ثقتك فيه إ م ا أ ن تصدق ا ل أ خ ب ا ر لم تثق فيه ستكذب ا ل أ خ ب ا ر طيب تعال معي اخي الفاضل لننظر من الذي أ خ ب ر ن ا في ا ل ق ر آ ن ومن الذي أ خ ب ر ن ا في ا ل س ن ة هو ربنا عز وجل ونبينا صلى الله عليه وسلم ومن أ ص د ق من الله حديثا لا أ ح د وتمت كلمه ربك صدقا أ ي في ا ل أ خ ب ا ر وعدلا أ ي في ا ل أ و ا م ر إ ذ ن ا ل أ خ ب ا ر التي جاءتنا في ا ل ق ر آ ن أ و جاءتنا في ا ل س ن ة م ن و ا ج ب علي وعلى كل مسلم على وجه ا ل أ ر ض يجب عليه أ ن يصدق هذه ا ل أ خ ب ا ر تصديقا جازما لا ريب فيه ولا شك فحينما يخبرنا ربنا عز وجل بقوله عز من قائل حتى إ ذ ا فتحت ي أ ج و ج و م أ ج و ج وهم من كل حدب ينسلون نصدق في يوم من ا ل أ ي ا م سيفتح السد بيننا وبين ي أ ج و ج و م أ ج و ج ويخرجون يعيسون في ا ل أ ر ض فسادا حتى يتمكن عيسى ب ن مريم عليه وعلى نبينا ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م ومعه ث ل ة من المؤمنين من قتلهم كما ورد بذلك ا ل أ خ ب ا ر لما لا خبر يلزمه التصديق ومن أ ج ل هذا إ خ و ا ن ي كل خبر في ا ل ق ر آ ن أ و في ا ل س ن ة يجب على كل مسلم أ ن يصدقه تصديقا جازما لا ريب فيه ولا شك طيب كل الناس إذا ذكرت له خبرا في ا ل ق ر آ ن أ و ا ل س ن ة يقول لك أ ن ا مصدق هنا ا إخوانا ل إ ش ك ا ل وهنا قطب الرحى الذي من أ ج ل ه أ ت ك ل م معكم في هذا الموضوع اللي هي ادعاء ل ل ي هي ا الصدق وعدم العمل بما زعمنا أ ن ن ا م ص د ق ه م هي د ي ة م ش ك ل ة المسلمين في كل عصر وحيد يصدقون أ و يزعمون التصديق ولكن م س أ ل ة العمل بما زعمت أ ن ك تصدقه مفقوده وفي الحلفيه ا ة ذ ا التصديق لا ينفع صاحبه ليس له أ ي ق ي م ة ولا وزن ل أ ن التصديق المراد شرعا الذي أ ر ا د ه منا ربنا عز وجل أ ن يؤثر في السلوك و أ ض ر ب لكم مثالا أ ج ل ا ل ح ق ي ق ة ثم نشرع في الموضوع أ ن ا جاي من قريتي إ ل ى ق ر ي ت ي في الطريق قابلني عم الحج أ ع ر ف ه جيدا و أ ع ر ف أ ن ه إ ن شاء الله صادق مع ا ح ت م ا ل ي ة ا ل خ ط أ عليه ل أ ن ه بشر ولكن ما جربت عنه كذبا قط يبقى الاصل عندي انه صادق فاني أ ن لم طرح ف ي ن عادل قلت له والله رايح ز ي ا ر ة البعض إ خ و ا ن ا عندكم في القريه ا قال لي طيب خذ بالك الطريق مقطوع و ر ج ع و روح بقى من الكفر أ و من م س ج د و ص س ر أ و من الجسر من أ ي مكان أ م ا طريق البلد مقطوع يبقى هو الرجل أ خ ب ر ن ي بخبر قال لي الطريق مقطوع طيب هو عندي صادق وانا صدقته في خبره ما الواجب علي أ ن أ ف ع ل ه لان كنت مصدقا حقا وجب علي أ ر ج ع معي س ي ا ر ة معي حمار معي د ا ب ة أ ق و ل له جزاك الله خ ي ا ل حق و س ل ا م عليك وارجع طيب إ ن قلت له جزاك الله خيرا أ ن ا أ ص د ق ه وتنتني ماشي حتى وصلت إ ل ى الطريق ا ل م خ ط و ع السؤال بقى لي ب ط ر ح نفسه أ ن ا زعمت أ ن ن ي أ ص د ق الرجل هل الزعم ده اثر في السلوك لم يؤثر يبقى زعم لا وزن له ولا ق ي م ة و ك أ ن ن ي ما صدقت بالخبر قط ه ذ مشكله ا خ و ا ن هذه م ش ك ل ة المسلمين في كل عصر وحين يزعمون أ ن ه م يصدقون ا ل أ خ ب ا ر وعند السلوك والعمل لا يعملون بمقتضى التصديق هي دي ا ل م ش ك ل ة أ خ ب ا ر ربنا لا بد أ ن تصدق و أ خ ب ا ر نبينا صلى الله عليه وسلم لا بد أ ن تصدق وعند ا ل ت ص د ي ق لا بد أ ن يكون مقرونا بالعمل زعمت ا ل ت ص د ي ق ولم أ ع م ل أ ن ا كاذب في د ع و ا ن والمثال الذي ذكرته لكم أ ر ج و الا يخفى عن ا ل أ ذ ه ا ن ويجعله كل مسلم نصب عينيه أ خ ب ر ن ا ربنا عز وجل في ا ل ق ر آ ن أ ن هناك نار وقودها الناس و ا ل ح ج ا ر ة عليها م ل ا ئ ك ة غلاظ شداد لا يعصون الله لا أ م ر ه م ويفعلون ما يؤمرون لكل من عصاه فلماذا تعصى ربك واضح يا أ خ و ا ن ا اجلس مع نفسك ب ا ل ر ا ح ة كده واسال الله عز وجل أ خ ب ر ن ا ب أ خ ب ا ر معينه اخبرنا ربنا عز وجل عن الصراط المستقيم وهو الجسر يضرب على جهنم أ د ق من الشعر و أ ح د من السيف ويسير الناس عليه على قدر أ ع م ا ل ه خبر صدقته أ ن ا و أ ن زعمت ذلك ولكن هل يا ترى هذا الخبر وهذا التصديق الذي زعمناه اثر في سلوكنا أ م لا هو ذا ا ل إ ش ك ا ل لذلك موضوعنا اليوم إ ن شاء الله عز وجل سيدور حول هذا المبحث اللي هو تصديق ا ل أ خ ب ا ر و أ ث ر ه ا في سلوك المسلم طبعا كما تعلمون ومثال آ خ ر يعني ل أ ز ي د ا ل أ م ر توضيحا في مصرنا الذي ما شعرنا بها في الزمان القديم إ ل ا ب ا ل أ م ن و ا ل أ م ا ن و ا ب ت ن ا ه ا ربنا عز وجل ببعض ا ل مبتدع السفهاء من الدعاه المتلبسين ب ا ل س ل ف ي ة الكذابون و ب د أ و ا يخربون في البلاد والعباد أ ي واحد في ن ا د و ا ت ج ا ي بالليل لا ارجع ب د عندما كنت عنده لم ا ا ل ط ر ي ق امن فحينما اخبرك بذلك تصدق وترجع إ ل ى البيت تبيت فيه ثم ت أ ت ي بالصباح الشاهد يا اخوانه إ ن ا ل إ ن س ا ن مش المسلم بقى العاقل صاحب العقل الراجح إ ذ ا أ خ ب ر بخبر وصدقه لا بد أ ن يؤثر الخبر في سلوكه إ ن لم يؤثر فهو مجرد دعوى الدعاه ا ليس لها أ ي أ س ا س من ا ل ص ح ة هذا الذي نريد أ ن نسير عليه في كل حياتنا وفي كل شؤوننا حتى تنتظم أ م و ر ن ا ونعيش في ح ي ا ة ه ن ي ة ر ا ض ي ة م ر ض ي ة قبل ما وعد به رب ا ل ب ر ي ة في ا ل آ خ ر ة أ م ا أ ن ن ا نزعم أ ن ن ا نصدق ا ل أ خ ب ا ر ولا نعمل بها د ع و ة ك ا ذ ب ة د ع و ة م أ ف و ن ه فصح عن نبينا صلى الله عليه و آ ل ه وسلم أ ن ه قال إ ن ه من يعش منكم ده بيقول ا ل ص ح ا ب ة من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي انظر إ ل ى السياق إ ن ه من يعش ي منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا أ ي بين ا ل أ م ة فلما قال فعليكم علماء ا ل ش ر ي ع ة قالوا هنا إ ن الفا للتعقيب و ا ل م ب ا ش ر ة أ ي إ ذ ا أ ر د ت م أ ن تبتعدوا عن الاختلاف و أ ر د ت م أ ن تتجمعوا فليس لكم إ ل ا سبيل واحد فعليكم بسنه ا ل س ن ة اتباع ا ل س ن ة و ا ل د ع و ة إ ل ى ا ل س ن ة طب ف إ ن قال قائل دعونا إ ل ى ا ل س ن ة ومع ذلك تفرق العباد الجواب الخلل في القوم وليس الخلل في ا ل س ن ة وحاشا ان يكون في ا ل س ن ة خلل م و ع ظ ة اليوم إ ن شاء الله بعنوان صور بعض العاصين في أ ر ض المحشر د عنوان الموعظه صور بعض العاصين في أ ر ض المحشر والذي حملني على ذلك هو من باب ا ل أ خ ب ا ر التي تصدق ولا بد أ ن يكون للتصديق أ ث ر في السلوك و أ ي ض ا حتى ينزجر العاصي عن معصيته ويبتعد المبتدع عن بدعته إ ذ ا علم ما س ي ق و ل له في أ ر ض المحشر طبعا من معشر المسلمين إ ن فيه يوم ق ي ا م ة يعني ده ما يحتاج ش ت أ ص ي ل و أ ي ض ا في يوم ا ل ق ي ا م ة يوجد أ ر ض تسمى أ ر ض المحشر يحشر عليها كل الخلائق تخيل باه من لدن ادم حتى قيام ا ل س ا ع ة كم عدد الخلق لا ي ع ل م ه إ ل ا الله يحشرون جميعهم في ارض المحشر وقبل أ ر ض المحشر ينفخ ا ص ر ا ف ي ل وهو الملك الموكل بالنفخ في الصور نفختين ن ف خ ة الصعق و ن ف خ ة البعث لله عز وجل ونفخ في الصور ف إ ذ ا هم من ا ل أ ج د ا ث إ ل ى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون دي اخبار جاءت ن ا في ا ل ق ر آ ن والسنه نفختين يقوم الناس لرب العالمين أ ر ض المحشر و ص ف ه ا نبينا صلى الله عليه وسلم ك أ ن ك تراها ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد قال النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم يحشر الناس يوم ا ل ق ي ا م ة على أ ر ض عفراء ن ق ي ة معنى عفراء ن ق ي ة دائما ا ل ش ر ي ع ة في نصوصها تضرب المثل للناس من واقعهم عفراء ن ق ي ة كخبز العيش حينما يخرج من الفرن أ ب ي ض به نقط سوداء أ و حمراء هكذا أ ر ض المحر أ ر ض عفراء ن ق ي ة ليس فيها علم ل أ ح د يعني ليس فيها مكان ل أ ح د ولا مكان يستتر فيه م ح ر و ق بل هكذا بيضاء ن ق ي ة ليس فيها علم ل أ ح د يحشر الناس جميعهم إ ل ى الله عز وجل للحساب طيب حشر الناس في أ ر ض المحشر النصوص ا ل ش ر ع ي ة إ خ و ا ن ي دلت على أ ن كل إ ن س ا ن على وجه ا ل أ ر ض كان متلبس ب م ع ص ي ة ومات مصرا عليها يحشر في أ ر ض المحشر ب ه ي ئ ة تتناسب مع ا ل م ع ص ي ة وكذلك كل من كان في الدنيا طائعا لله مستقيما على ش ر ي ع ة الله يحشر يوم القيامه على ه ي ئ ة تتناسب من الطاعه التي كان مداوما عليه والجزاء من جنس العمل يبقى في أ ر ض المحشر كل الخلائق ابتداء ح ف ا ة ع ر ا ت غرلا كيوم ولدتهم أ م ه ا ت ه م ش كدا وبس تبنو الشمس من رؤوس العباد أ ي تقترب من رؤوس العباد تعلمون إ خ و ا ن ي كما قال علماء الفلك في العصر الحاضر ا ل م س ا ف ة بيننا وبين الشمس ثلاث وتسعين مليون ميل, احفظ هذا الرقل. 93 مليون ميل. ح ر ا ر ة الشمس من الخارج سته ل ا ف د ر ج ة م ا و ي ة غليان المي عندنا ب ي ب د أ الغليان من خ م س ة وثمانين ويصل الى ا ل ذ ر و ة الى مي ة لا ح ر ا ر ة الشمس في السطح الخارجي سته ل ا ف تبو في الداخل عشرين مليون د ر ج ة م ا و ي ة ما دي معلومات وحقائق لابد ان نعرفها ونحن نسير في دنيانا س ت ة الاف د ر ج ة م ا و ي ة سطح الخارجي ع ش ر ي ن مليون د ر ج ة م ا و ي ة من الداخل لا ليس هذا فحسب لو كان عند هذا الحد كان فيها من الهول ومن الوعيد ما لا يعلمه إ ل ا الله ولكن ا ل أ م ر ازداد أ ش د من ذلك روى ا ل إ م ا م ا بن أ ب ي ش ي ب ة بسند صحيح من حديث سلمان الفارسي قال ط ع ط الشمس يوم ا ل ق ي ا م ة حر عشر سنين انتبهوا ط و ط ى الشمس يوم ا ل ق ي ا م ة حر عشر سنين لم الله ا عز وجل فعال لما يريد وغالب على أ م ر ي و إ ذ ا أ ر ا د شيئا ف إ ن م ا يقول له كن فيقول ومن أ ج ل هذا إ خ و ا ن ي معشر المسلمين أ ي مسلم عاقل على وجه ا ل أ ر ض يسمع هذه ا ل أ خ ب ا ر لا بد أ ن تؤثر في سلوكه ولا بد أ ن ينتظم على ش ر ي ع ة الله ولا بد أ ن يستقيم على ا ل س ن ة قبل أ ن ي أ ت ي يوم لا مرد له من الله ما لكم من م ل ج أ يومئذ وما لكم من نكير يحصل الناس يوم ا ل ق ي ا م ة كل على ه ي ئ ة تتناسب مع الذنب و ا ل م ع ص ي ة التي كان يفعلها وكذلك الطائع وهنا تنبيه قبل الشروع في المقصود احنا كلنا بني آ د م و ا ل أ ص ل في بني آ د م ا ل خ ط أ ومن أ ج ل هذا دلت النصوص ا ل ش ر ع ي ة على أ ن المسلم إ ذ ا فعل ذنب أ ي ذنب كان حتى لو ق ف ر بالله ثم تاب قبل أ ن يموت ك أ ن ه لم يفعل ا ل ذ م دي م س أ ل ة منتهيه اي مبتدع ضال أ ض ل البلاد والعباد و أ ر ا د أ ن يتوب يتوب الله عز وجل عليه ف إ ن قال قائل وبناء على كلامك ا ل أ م ر سهل نعم ا ل أ م ر سهل ولكن إ ن ي سائلك فاجب أ ن ت فعلت ا ل ز م ما الذي أ د ر ا ك أ ن الله سيمهلك حتى تتوب من ا ل ز م ما نكلم بشيء من ا ل و ا ق ع ي ة يعني المسلم عمل ذ م ب وتاب ك أ ن ه لم يفعل ا ل ز م كما قلت لك حتى لو كفر بالله طيب واحد يقول لك ما ي س ا ل سيبونا ما نتمتع بالذنوب والمعاصي ثم نتوب ما الذي أ د ر ا ك أ ن الله سيمهلك حتى تتوب من ا ل ز م بل أ ش د من ذلك ما الذي أ د ر ا ك أ ن له لا ت أ ت ي ك منيتك وانت على ا ل م ع ص ي ة ما الذي أ د ر ا ك ت ب و العمل、آه. كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم واحدث لكل ذنب ت و ب ة إ ن سرا فسر و إ ن ع ل ا ن ي ة ف ع ل ا ن ي ة يبقى وقعت في الذنب قبل أ ن تقع جاهد نفسك الا تقع فيه ف إ ذ ا وقعت فعجل ب ا ل ت و ب ة إ ل ى الله عز وجل واياك أ ن تسوف أ و تؤجل لربما ت أ ت ي ك منيته قبل ان تتوب إ ل ى الله عز وجل لذلك ا ل ق ص ة ا ل م ش ه و ر ة التي حدثني بها مشايخي في بلاد الحدازي شاب من ا ل ش ب ا ب لذلك ك ل كثير من القوم وهو في ريعان الشباب و ا ل ص ح ة موضوع المده لا يجيش على دماغه ولك يا راجل تتكلم في ايه لسه بدري ومن أجل هذا تجد أن المولى عز وجل أن أجل تجد هذا عز يجري سننه ا ل ك و ن ي ة في كثير من الشباب بالموت ا ل ف ج أ ه ولا يتمكن أ ن يفعل شيئا وهذا من أ ش د ا ل أ م و ر وقعا على العاقل الحر ا ل أ ب ي شاب من الشباب خرج من بلده إ ل ى بلد من بلاد الغرب ليعربد ليعربد طبعا موضوع المدرش في النار المهم وصل المطار على اتصال ب ا ل ف ا ج ر ة أ ع ز ك م الله فاستقبلته في المطار فلما خرج من المطار و ر أ ت ه وراها جرى كل واحد منهما شوقا إ ل ى ا ل آ خ ر فلما اقترب منها و أ ر ا د أ ن يعبر عن مدى حبه لها خر لها ساجدا وكان على موعد مع ملك الموت قبض روحه وهو ساجد لغير الله على الكفر ع ي ا د ا بالله ما الذي أ د ر ا ك أ ي ه ا العاصي حينما فعلت ا ل م ع ص ي ة الا ي أ ت ي ك ملك الموت و أ ن ت على ا ل م ع ص ي ة ما الذي أ د ر ا ك ت خ ذ ت عند الله عهدا فتعجلت في ا ل م ع ص ي ة واستهترت بها أ م اطلعت على علم الغيب أ ن موعد أ ج ل ك لم ي أ ت ي بعد ت ق ل ه ا ربك وعند الفعل ا ل م ع ص ي ة ضع هذا م ص ب عينيك اخواني معشر المسلمين على العاقل الكيس الفطن أ ن ينتبه لمثل هذه ا ل أ م و ر حتى تستقيم حياته على وجه ا ل أ ر ض حتى يسعد في الدنيا قبل ا ل آ خ ر ة حان الشروع في المقصود ونسال الله عز وجل العون والسداد صور بعض ا ل ع ص ي إ ي ه المطلوب منه م ن ك س أ ع ل م ك ب ا ل م ع ص ي ة و أ ع ل م ك ب ا ل ص و ر ة التي يحشر عليها في أ ر ض المعصيه وخذ ذلك هذه من ا ل أ خ ب ا ر إ م ا عن الله و إ م ا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى يجب علي وعليك أ ن أ ص د ق طيب ت ص د ق فقط و ل ا ت ص د ق يؤثر في السلوك كما ذكرنا المثال ا ل أ و ل لابد أ ن يؤثر في سلوكك ان لم يؤثر ت ص د ق ملوش أ ي اعتبار ولا ينفعك عندما ت ق ل بين يدي ربك عز وجل طيب يبقى ا ل ز ن ب ده لو كنت م ت ن ب س ا ب ه عجل من ا ل آ ن وانت بين يديه تسمع تم الى ربك قبل أ ن ت أ ت ي ك منيتك وتحشر على هذه ا ل ه ي ئ ة ا ل م ز ر ي ة كذلك الطاعات أ ن ت على طاعه م ع ي ن ة تعبد الله عز وجل تؤذن تطلب العلم تتصدق تعف نفسك عن الحرام كل هذه طاعات كنت م ت ن ب س ا ب ط ا ع ة ف ا س د يديك عليها وتمسك بها حتى تلقى الله و أ ن ت على ا ل ط ا ع ة فتحشر في أ ر ض المحشر ب ه ي ئ ة ط ي ب ة ر ض ي ة م ر ض ي ة يتمناها كل من في أ ر ض المحشر ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى وهي ب ع ي د ة عنا ولكن عن عمد ذكرتها من باب العلم لكم فقط وهي ص و ر ة الكافر في أ ر ض المحشر يحشر على ه ي ئ ة ع ج ي ب ة جاء بها ا ل ق ر آ ن قال الله عز وجل ومن يهد ي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أ و ل ي ا ء من دونه ونحشرهم يوم ا ل ق ي ا م ة على وجوههم عميا وبكما وصما يبقى أ ن ت في أ ر ض المحشر لقيت واحد مشي على وشه اعلم أ ن ه كافر ع م ى و أ ص ب و أ ب ك م ونحشرهم يوم ا ل ق ي ا م ة على وجوههم عميا وبكما وصما لما ق ر أ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية واحد من ا ل ص ح ا ب ة أ م س أ ء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال الرسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه في أ ر ض المحشر يعني إ ز ا ي واحد يمشي على وجه الطبيعي أو ا ل ط بيمشي كله ي على رجليه فكيف يمشي ا ل إ ن س ا ن على وجهه انظر لكلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم أ و ل ي س الذي أ م ش ا ه على رجلين في الدنيا قادر أ ن يمشيه على وجهه يوم ا ل ق ي ا م ة بلا وعزه ربنا طيب إخواني معشر المسلمين معشر من هو الكافر واحد يقول لك الكافر هو الكافر لا حدده لي كذا من هو الكافر أ ر د ت هذا أ ن أ ص ح ح المعتقد عند كثير من القوم إ خ و ا ن ي مع شر المسلمين حينما نقول الكافر نعني به غير المسلم يدخل فيه دخولا أ و ل ي ه اليهود والنصارى والشيوعيون والملاحده والهنود والبوذيون كل هؤلاء من ا ل ك ف ر ة إ ي ا ك أ ن تظن غير ذلك ف ش ر ي ع ة النبي محمد صلى الله سلم جاءت ن ا س خ ة لكل الشرائع قبلها وقال صلى الله عليه و آ ل ه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه ا ل أ م ة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أ ر س ل ت به إ ل ا كان من أ ص ح ا ب النار كلام واضح ومحدد يبقى ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى الكافر في أ ر ض المحشر يحشر ماشيا على وجهه أ ع م ى أ ب ك ى أ ص م ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة من صور أ ر ض المحشر للعصاه الذي يكذب على الله عز وجل الذي يكذب على الله كيف هيئته في أ ر ض المحشر قال ربنا عز وجل ويوم ا ل ق ي ا م ة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده انتبهوا ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده اسود الوجه ت ع ر ف و ا من هذا يكذب على الله خ و ا ل ي مع ش ر المسلمين ما هي صور الكذب على الله ل أ ن ه واحد يقول لك الموضوع ا ل ت ا ن ي زي لا يخصنا من ش لا طول بالك ش و ي حتى لا تقع في شيء الكذب على الله له صور م ع ي ن ة م ع ل و م ة أ س ر د ه ا لك وفطا لنفسك أ و ل شيء أ ن ينسب إ ل ى الله ما ليس لله زي من كذب في القرآن وقالت اليهود عزير ب ن الله وقالت النصارى المسيح ب ن الله ذلك قولهم ب أ ف و ا ه ه م يضاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله انا يؤفكون يبقى ن س ب عزير أ ن ه ابن الله ت ع ا ل الله عن ذلك وكذلك النصارى الكفر ن س ب عيسى بن مريم أ ن ه ابن الله هؤلاء كذبوا على الله يحشرون في أ ر ض المحشر سود الوجوه كذلك من وصف الله بما لم يصف به ربنا نفسه واحد قال لك ربنا عز وجل استولى على العرش هذا كذب على الله فالاستواء على العرش غير الاستيلاء وربنا أ ث ب ت لنفسه الاستواء ولم ي ز د ت لنفسه الاستيلاء فمن أ ث ب ت الاستيلاء لله فقد كذب على الله عز وجل يحشر في أ ر ض المحشر أ س و د الوجه ا ل ص و ر ة ا ل ر ا ب ع ة أ و ا ل ث ا ل ث ة من سمى الله باسم لم يسم به نفسه أ و لم يسميه به نبيه صلى الله عليه وسلم كذب على الله ا ل ص و ر ة ا ل أ خ ي ر ة وهي التي تخصنا و من باب أ و ل ى وهي أ ن يتكلم ا ل إ ن س ا ن في شرع الله بغير علم هنا الخطورة、بقى. يتكلم في شرع الله بغير علم يبقى كذب على الله واحد يساله ويقول له حلال ولا حرام مفتوح لكل مسلم داب على م ص ر ع ي ه ي ا ك أ ن تظن أ ن العلم الشرعي مقصور ا على أ ص ح ا ب ا ل م ؤ س س ة ا ل ر س م ي ة أ خ ط أ لا العلم لكل واحد له أ ن يتعلم وله أ ن يتفقه وله أ ن يتكلف لشرع الله يعتلي المنابر ويعظ الناس ويعظ نفسه ولكن ب ا ل أ ص و ل ا ل ع ل م ي ة بالاصول ا ل ع ل م ي ة أ م ا أ ن ه انشغل ولم يتفقه بعد ذلك سئل في شرع الله تكلم بغير علم لا كذب على الله عز وجل كذب ع لذلك ى الله وجل ل عز وقع هذا ا ل أ م ر في عهد ا ل ص ح ا ب ة انظر إ ل ى ا ل ق ص ة واسمعها جيدا وانظر إ ل ى الزجر الشديد من نبينا صلى ا ل م ه لهؤلاء القوم خرج ا ل ص ح ا ب ة في س ر ي ة خارج ا ل م د ي ن ة وهم في ا ل س ر ي ة واحد من ا ل ص ح ا ب ة أ ص ي ب فشج ر أ س ه دماغ ف ت ح نام صبح ا ل ص ب ح ي ة عليه ج ن ا ب ه ا ح ت ل م بالليل فلما ا ح ت ل م لازم يغتسل عشان ي ص ل الفجر ف س أ ل ا ل ص ح ا ب ة اللي معاه قال لهم هل تجدون لي من رخصه ة الا أ غ ت س ل فقد شجت ر أ س ي قالوا لا لا نجد لك ر خ ص ة والماء موجود فاغتسل فمات لما رجعوا للنبي السلام قصوا عليه ا ل أ م ر انظر قال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله أ ل ا س أ ل و ا إ ن لم يعلموا انما كان شفاء العي السؤال يبقى تتكلم في شرع الله بغير علم كذبت على الله ويوم َََْ القيامه ََِْ ة ترى َ الذين ََِّ كذبوا ََُ على ََ الله َِّ وجوههم َُُْ مسوده ََُّْ ة اسود َِ الوجه َْْ كذب ََ على ََ الله َّ سبحانه وتعالى َََ لذلك مره عبدالله بن عباس كان يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجمع حوله من التابعين الاعدين فدخل اعرابي الاعرابي د عايش في البدو يعني الثقافه الدينيه محدوده عنده فدخل عليهم وقال لهم هل من مفتن فاخبروني و ان اقول اسأل ف لهم كلما تبولت نزل مني بعد البول ما يكون منه الولد فما تقولون قالوا عليك يعني بعد الغسل قال لا يعني كلما تبول أغتسل قالوا لا طالما تتبول وينزل منك بعد البول ما يكونه منك منه ما الولد عليك الغسل فالعربي طبعا خرج و اعد و ان لله و إ ن اليه رجع يرجع م ش ق ة كلما تبولت ا غ ت س ل م ش ق ة ع ظ ي م ة عبد الله بن عباس يصلي و سمع الحوار سؤال م ع س ا ل أ ع ر ا ب ي و سمع فتوى المفتين فتعجل في ا ل ص ل ا ة ثم قال ل و ل ا م ه ع ك ر م ة إ ل ي ب ا ل أ ع ر ا ب ي هتهولي ثم التفت عبد الله بن عباس إ ل ى القوم و قال لهم يا قوم أ ر أ ي ت م ما أ ف ت ي ت م به الرجل عن كتاب الله قالوا له لا يعني الفتوى اللي ا ن ت و افتتوها أ دي لما قلتلوا اغتسل في ايه من ا ل ق ر آ ن ب تدل عليه قالوا له لا قال لهم له ماشي عن س ن ة رسول الله قالوا لا صلى الله عليه وسلم قال لهم ت ب ع ا أ ح د من ا ل ص ح ا ب ة قالوا لا تم هدول ا ل ث ل ا ث ة غير كده ما عدش ا فقال ه عبد الله بن عباس كيف أ ف ت ر ت م و ه او عن أ ي شيء أ ف ت ي ت م و ه قالوا عن ر أ ي ن ا هو د ا ا ل س و د بغى عن ر أ ي ن ا يتكلم مع أ ه ل ا ل ب د ع ة يتكلم بمحض ا ل ر أ ي وبعقله الردي ولو ت أ م ل النصوص ما فعل ما يفعله خربوا البلاد والعباد عن ر أ ي ن ا واين الكتاب و ا ل س ن ة و ا ل ص ح ا ب ة لا عن ر أ ي ن ا و إ ح ن ا ش و ي ة ما نتكلم ب ر أ ي ن ا ليس في دين الله دين الله تبارك وتعالى كتاب و س ن ة و إ ج م ا ع وقياس أ م ا ا ل ر أ ي فهو تحت النعم إ ذ ا خالف الكتاب و ا ل س ن ة و ا ل إ ج م ا ع والقياس فقال عبد الله بن عباس نعم لفقيه واحد أ ش د على الشيطان من أ ل ف عابد كان ا ل أ ع ر ا ب ي دخل علي بابا شباب ا ل ف ت و ى ا ل ش ر ع ي ة ابن عباس قال له يا هذا إ ذ ا تبولت وخرج منك ما يكون منه الولد كما تقول أ ت ش ع ر بخدر في عضلاتك واسترخاء في بدنك وانكسار في ذكرك قال لا قال اذهب يا رجل اغسل مذاكيرك و ت و ض ع ل ل ص ل ا ة انظر الفرق بين الفتوى هذا أ ف ت ى بعلم وهذا أ ف ت ى بجهل من أ ف ت ى بجهل ا ل كذب على الله في أ ر ض المحشر أ س و د الوجه ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده اليس في جهنم مسوى للمتكبرين قال الله عز وجل قل انما حرمنا ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون فالقول على الله بغير علم اقبح و أ ع ظ م عند الله من الشرك بالله عز وجل طيب ما فيش ولا واحد عاقل يقبل أ ن يحشر في أ ر ض المحشر أ س و د الوجه العمل ايه سهل اياك أ ن تتكلم على الله بغير علم إ ي ا ك أ ن تصف الله بما لم يصف به نفسه إ ي ا ك أ ن تسمي الله بما لم يسمي به نفسه إ ي ا ك أ ن تتكلم في الدين ب ر أ ي ك عرفت تكلم ولا يمنعك إ ل ا ظالم تعلمت ب ا ل ق ص و ل ا ل ع ل م ي ة انشر العلم ولا يمنعك إ ل ا ظالم أ م ا أ ن ك تتكلم من قبل ر أ ي ك ومن هواك ويوم ا ل ق ي ا م ة ط ر ى الذين كذبوا على الله وجوههم م س و د ة لذلك من ا ل أ ش ي ا ء العجيبه لوحنا في المسجد كلنا و أ خ مثلا طرح سؤال ي اهذا ن يعني ا مثلا ا ي انا عاوز ابن عمارة تشيل سبعين دور. كلنا سبعين ل فلان الفلاني استاذ الهندسة دكتور في كلية الهندس. طب يخوانا قلت من ر أ ة ت يتكلم طالق لا ولا ما الكل يحلك قولكم شيخ يحرمك شيخ ما قولكم الكل يتكلم. من اهذا دين الله لا والله هذا كذب على الله ومن كذب على الله يحشر في ارض المحشر اسود الوجه يبقى ا ل ص و ر ة الاولى الكافر ركزهم بحيث نخرج من المسجد ب م ع ل و م ة بخبر صدقناه يؤثر في سلوكنا الكافر يحشر على و ج ه أ ع م ى أ ب ك م أ ص م الكذاب على الله يحشر أ س و د الوجه ا ل ق س م الثالث ا ل أو ص و ر ة ا ل ث ا ل ث ة المبتدع ا ل م ب تعريفه د ت ع ابتداء احنا قلنا الكذب على الله معناها والكافر معروف ت ي ب المبتدع باه من هو المبتدع الذي تنسحب النصوص الشرعيه عليه المبتدع هو من فعل البدعه او دعا اليه او نصر من يدعو اليه او اوى من يدعو اليه او سكت عن من يدعو اليه او لم ينكر عن من يدعو اليه ده مبتدع اعد تاني المبتدع هو من فعل البدع او دعا اليه او سكت عمن م دعا اليه او اوى من دعا اليه او لم ينكر عم على م ع من دعا اليه د ه في الشرع عندنا اسم مبتدع فعل ب د ع معين والبدع في الاعتقاد وفي العبادات وفي المعاملات وعند الامام احمد بسند صحيح من حديث أ ن س بن مالك أ ن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إ ن الله حذب ا ل ت و ب ة عن كل صاحب بدعه حتى يدع بدعته طيب يبقى ي ب واحد ش ي ف ا ل م ب ت د ع ة وياويه ب وينصره ب ويدعو ب إ ل ى دعوته ويؤازره وينافع عنه يلحق به يلحق به قال النبي, صلى الله عليه وسلم والحديث قال النبي صلى الله عليه واله س ل م و ح د عند ي ث إخوانا مست ا ل ل يبارك فيكم وسلم ا المنبر الكلام الغير الكلام المصافحة هذا مخالف فافطنوا لهذا وانتبهوا قال النبي الله ل على جملة إليه صلى عليه وآله خ ط ي يمنع ب مع ومن و لعن الله من لعن والديه لعن الله من غير منار ا ل أ ر ض إليه لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من آ و ى محدثا ً آ و ى نصرهم و آ ذ ر ه م وبجلهم واحترمهم وكلمه م كل هذا نوع من أ ن و ا ع الاواء ملعون من يفعله لعن الله من آ و ى محدثا ً طيب المبتدع لا المبتدع ص ر ت ه في أ ر ض المحشر شكلها هي بحيث كل واحد على بدعه يتوب الى ربه قبل فوات ا ل أ و ا ن قبل ا ل شروع وبيان حاله م ب ت د ع في أ ر ض المحشر ا ن ب ه و على أ ن الشمس في أ ر ض المحشر تقترب من رؤوس العباد نحن ا قلنا ا ل م س ا ف ة ث ل ا مليون ميل وحرارتها ا ل خ ا ر ج ي ة 6000 د ر ج ة و ا ل د ا خ ل ي ة 20 مليون د ر ج ة ويوم القيامه تعطى حر عشر سنين د بثوابت من علماء الفلك ومن النص الشرعي رواه ابن ابي شيبه من حديث سلمان بسند صحيح طيب الشمس بقى في ارض المحشر عند مسلم من حديث بغداد بن الاسود قال النبي صلى الله عليه وسلم تدنى مبني لمن المسمى فاعله تدنى الشمس يوم القيامه من جماجم الخلق حتى لا يكون بينها وبينهم إ ل ا ميل واحد ميل. من ي ل م ثلاثه وتسعين مليون تخيل انت الفق ر لا هذا مش ك د ه ا ل إ ش ك ا ل بقى ان في واحد ر و ي الحديث اسمه سليم بن عامر روي الحديث عن المغداد بن ا ل أ س و د ب يقول والله ما أ د ر ي ت د ن الشمس بمقدار ميل أ ه و الميل م س ا ف ة ا ل أ ر ض أ م هو الميل التي تكتحل به ا ل م ر أ ة اللي هو ش ب ر ل أ ن ا ل ر و ا ي ة ميل وميل فهل يا طوله هو م س ا ف ة ا ل أ ر ض أ م ا ل م س ا ف ة أ و المروه التي تكتحل به ا ل م ر أ ة ومن أ ج ل هذا قال النبي السلامة انظر فيعرق الناس على قدر ذنوبهم شدة الحر يقول ع ر الناس على ن قدر ذ ب ه م ي ق و النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من يعرق إ ل ى قدميه يبقى واقف العرق في ر ج ل ه ومنهم من يعرق إ ل ى ركبتيه ومنهم من يعرق إ ل ى حقوي ه له الوسط ومنهم من يلجمه العرق الجانا انتبه و ف ط ا تبغو العمل خلص نفسك انظر إ ل ى ما تصنعه من ذنوب حتى لا يكون الموقف خزي في أ ر ض المحر واقف والعرق حواليك ف إ ن قال قائل كيف هذا والمياه من خاصيتها الاستطراق يعني المي سائل معروف ي أ خ ذ شكل ا ل إ ن ا ء الذي يوضع فيه فكيف يكون العرق عند فم ا ل إ ن س ا ن والمال لا يسري نقول الله على كل شيء قدير الله على كل شيء قدير في هذا الجو إ خ و ا ن ي وفي ش د ة الحر والعطش ينصب يوضع في أ ر ض المحشر بجوار الجنه حوض النبي صلى الله عليه وسلم, وحوض النبي صلى الله عليه وسلم مربع طول الضلع م س ي ر ة شهر وعليه كيزان أ ي أ ك و ا ب كعدد نجوم السماء كويس ميه الحوض ج ا ي من ا ل ك و ص ر اللي هو في ا ل ج ن ة عن طريق ميزابان يصبان ماءهما في حوض النبي صلى الله عليه وسلم كويس الميه دي بنص الحديث أ ب ي ض من اللبن أ ح ل ى من العسل أ ب ر ض من الثلج أ ط ي ب من المسك الحوض هذا ترد عليه أ م ة النبي محمد حسنا انتبه الله يبارك فيكم اي مبتدع على وجه ا ل أ ر ض يسمع هذا الحديث ولا يقلع عن بدعته فلا خير منه ولا يرجى من و ر ا ئ ه خير قط الحوض موجود والنبي صلى الله عليه وسلم هو الواقف على الحوض يسقي من ي أ ت ي ه من ا ل أ م ة يقول صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين من ر و ا ي ة عبد الله بن عمرو بن العاص يقول أ ن ا فرطكم على الحوض أ ن الفارط فرطكم ا هو الذي يتقدم ا ل ق ب ي ل ة ليصلح لهم الحياط ليتمكنوا من سقي أ ن ع ا م ه يبقى النبي يتقدم يصلح لنا الحوض صلى الله ل يقول أ ن ا فرتكم على الحوض من ورد عليه شرب ومن شرب لم ي ظ م أ ابدا كويس يقول صلى الله عليه وسلم بينما أ ن ا على الحوض يرد علي أ ق و ا م انتبهوا من أ م ت ي أ ع ر ف ه م ويعرفونني ثم يحلؤون لغه ع ر ب ي ة يحلؤون عن الحوض يعني الناس دي ز م ر ة في ر و ا ي ة اجد ز م ر ة من الرجال اقتربوا مني الى الحوض فلما اقتربوا يحلؤون بينهم وبين الحوض وفي روايه في الصحيحين ايضا يقولوا فلما اقتربت هذه ا ل ز م ر ة مني اذا برجل وقف بيني وبينهم واخذهم فقلت الى اين قال والله الى النار ف أ ق و ل انهم أ م ت ي أ ع ر ف ه م فيقال لي لا تدري ماذا أ ح د ث و ا بعدك إ ن ه م غيروا بعدك وبدلوا ف أ ق و ل سحقا سحقا سحقا لمن غير وبدل بعدي إ ي ه بقى م ع ن ى أ ح د ث و ا وغيروا وبدلوا ابتدعوا في دين الله ابتدعوا في دين الله عز وجل ب د أ و ا ينسبون ما ليس من الدين إ ل ى الدين و ب د أ و ا يكذبون على الله ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم و ب د أ و ا يلوون أ ع ن ا ق ا ل ا د ل ة و ر ح م ة الله على ا ل إ م ا م مالك بن أ ن س رضي الله عنه حينما يقول لن يصلح أ م ر آ خ ر هذه ا ل أ م ة إ ل ا بما صلح به أ و ل ه ا أ ب ش ر أ ي ه ا المبتدع يا من ابتدعت في دين الله سواء في العقائد أ و العبادات أ و المعاملات إ ن لم تتب إ ل ى ربك أ ب ش ر بالذي ي س و ء ستحرم من الشرب من الحوض بنص الحديث لذلك انظر للحديث يقول النبي سلمى اعرفهم ويعرفونني أ ع ر ف ه م يا فاضل ر ا محشر ط ب هيعرفه سيدنا النبي م س أ ل ة س ه ل ة مش ع ا و ز ة يعني تفكير ط ب كيف يعرفهم هو وقال إ ن ه م من أ م ت ي إ ن ه م مني الجواب أ م ة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أ ر ض المحشر لها علامتين الغره والتحجيل من أ ث ر الوضوء و أ ث ر السجود ا ل ع ل ا م ة كده غرا محجلين من أ ث ر الوضوء و أ ث ر السجود يعني معنى ك ذ ا الناس دول كانوا بيصلوا ما هو اعرفهم إ ز ا ي لما قال اعرفهم انهم من أ م ت ي يصلون وعليهم علامات الغر والتحديد من أ ث ا ر الوضوء وعليهم علامات السجود ومع ذلك حيل بينهم وبين الشرب من ا ل ح و ل لم ابتدعوا ا في دين الله غيروا دين الله لبسوا الباطل ثوب الحق وغروا الناس وضحكوا عليهم ولبسوا عليهم دينهم يتحملون هذا أ م ا م الله ومن تاب تاب الله عز وجل عليه والعود أ ح م د ه اقول ما تسمعون و أ ع و ذ بالله أ ن أ ذ ك ر ك م به و أ ن س ا ه واستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد و أن لا إله إلا الله لا إلا ل ي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم فما أجمعين من د ب ة في الأرض إلا ع ل ى ا ل ل ه رزقها و ي ع ل م م س ت ق ر ه الاولى ومستودعها ك في ك ت ب مبين ا ل ص ر ة ا أ و ل ص و ر ة الكافر ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة الكذاب على الله ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ل ث ة المبتدع ا ل ص و ر ة ا ل ر ا ب ع ة وهي ص و ر ة الغلول ي و من القيامة م غلى يوم ا ل ق ي ا م ة ما معنى الغلول قال العلماء الغلول هو ا ل أ خ ذ من ا ل غ ن ي م ة قبل أ ن يقسمها ا ل أ م ي ر أ و ي أ ذ ن وكذلك هدايا العمال والموظفين وكذلك استحلال المال العام ركز و الله ا يبارك فيكم ب ح س كل من خرب في البلاد والعباد و أ ح ر ق السيارات ودمر المباني يتعلم ويعلم ما مصيره امام الله استحلال المل ا العام القطاع ل باللغة العامة ل ي هو ا كده العام مل ا البلد دم للغلول هدايا العمال والموظفين تهدي لموظف ه د ي ة من الغلول وخذلك تعطي لعامل شيئا من المال من الغلول قال الله عز وجل في التنزيل وما كان لنبي أ ن يغل ومن يغل ي أ ت ي بما غل يوم ا ل ق ي ا م ة وذا محل الشاهد ت ا ن ي الغلول يا أ خ و ا ن ا الواحد بينظر إ ل ى النصوص وينظر إ ل ى الواقع ا ل أ ل ي م و إ ل ى ما فعله ا ل م أ ج و ر و ن د ا الوصف المناسب لهم في تخريب البلاد والعباد انسان بيتعجب أ ي ن ع خ و ل ه م أ ي ن ذهبت بعض اخواننا الصالحين إ ح ص اتى ئ ي ة أ بها من المختصين على خسائر الدول ا ل إ س ل ا م ي ة في الفوضى منسنتين مئتي ن خ م س ة واربعين مليار دولار سمعت الرقم مئتي ن خ م س ة واربعين مليار مصر ا لوحدها خ م س ة واربعين مليار كيف تمت ا ل خ س ا ر ة ب أ ي د ي أ ب ن ا ئ ه ا ب م س ا ع د ة السفهاء من ا ل ك ذ ب ا ل أ ف ا ق ي ن الذين يتكلمون باسم الدين هذا الواقع استحلال المال العام وتخريب البلاد والعباد دم ن الغلول ومن وما كان لنبي أ ن يغل ومن يغل ي أ ت ي بما غل يوم ا ل ق ي ا م ة وثبت في السنن بسند صحيح أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال من الغلول انتبهوا هدايا العمال من الغلول طيب الذي غل في ا ل ح ي ا ة الدنيا يعني أ خ ذ من ا ل غ ن ي م ة قبل أ ن يقسمها ا ل أ م ي ر أ و ي أ ذ ن له ا ل أ م ي ر خرب في المال العام أ خ ذ ر ش و ة وسميت ب ا ل ه د ي ة كذبا وبهتانا هذا ما م و ق ف ه في أ ر ض المحشر عشان نعرف ومن تلبس بشيء فليتب إ ل ى الله وليرده إ ل ى صاحبه قبل أ ن ت أ ت ي ه من ياتم في الصحيحين من حديث أ ب ي حميد الساعدي وانتبهوا لهذا الحديث يقول أ ب و حميد ا ل س ع د ي استاجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من ا ل أ ز د ي يسمى ابن ا ل ل ت ا ب ي ة اسمه كده على الصدقات يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استاجر الرجل قال له روح لف ة على ا ل ب ا د ي ة وعلى الناس هت منهم ا ل ز ك ا ب ت ا ع ت ه فخرج الرجل ابن ا ل ل ت ا ب ي ة يجمع الصدقات فكان إ ذ ا دخل على رجل عنده غنم ولا عنده شعير ولا طمر ولا زبيب يقول له أ ن ا رسول رسول الله صلى الله عليه وموفد س ل م و إ ل ي ك لاجل الصدقات فكان الرجل يقول تفضل أ ن انزكت ا ع ط ي ودا الصح دائما ا ل ص ل ا ة في كل ق ر ي ة أ و تجمع باكمل المسلمين توضع فيه الزكوات والصدقات ويقوم عليه بعض البرر الاتقياء يوزعون المال كما شرع رب ا ل أ ر ض والسماء غير كده نعيش في ضنك وعدم تساوي والعفيف الفقير يضيع وصاحب الوجه الكالح ي أ خ ذ الكثير فبيت المال يضبط هذه ا ل م س أ ل ة فالرجل كلما ذهب إ ل ى رجل يعطيه الصدقه ة ي ق و ل الصدقة ودولة نهي لكنت عنده مثلا خمس ست غنمات وللاربعه دوله ا ل ز ك ا ة و ا ل ن ع ج ة ديه لكنت وخبال خ م س أ و س ط من ا ل ز ب ي ر دوله ا ل ز ك ا ة و ا ل و س ط ديه لكنت ه د ي ة يعني فامن النتبيه جمع كل ذي وراء على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجده قال للمسؤولين ع ل و م هذا لكم وهذا أ ه د ي الي والله أ ه د ي الي قال ل ه د ي ة ل ك فالصحابه ة قالوا تب مع روح ثيب الهديه وخذ الهديه ما يعرفوش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من عشيه ف أ خ ب ر ف أ م ر بلال ا ل ص ل ا ة جامعه اجتمع الناس ثم وقف صلى الله عليه وسلم وحمد الله بما هو أ ه ل ه وقال ما بال الرجل نستعمله على عمل من أ ع م ا ل ن ا فيقول هذا لكم وهذا أ ه د ي إ ل ي أ ف ل ا جلس في بيت أ ب ي ه أ و أ م ه فينظر ايهدى إ ل ي ه أ م لا والذي نفس محمد بيده لا ي أ خ ذ أ ح د منها شيئا إ ل ا جاء بها على رقبته يوم ا ل ق ي ا م ة ش ا ة لها طيعر ب ق ر ة لها خوار أ و بعير له رغاء يبقى ا ل ل ي خ ذ ه د ي يوم ا ل ق ي ا م ة على الابد متخيل هديه لعنت ربنا م ح ص ة لقيت واحد جمل على الاق ي ع ر ف أ ن ه هو غله واحد ثاني ه ا ت ف محمول خدوا ه د ي ة وهو موظف انتبه الله يبارك فيكم هدايا العمال من الغلول من الغلول والذي نفس محمد بيده لا ي أ خ ذ أ ح د منها شيئا إ ل ا جاء به على رقبته يوم ا ل ق ي ا م ة بعير له ب ق ر ة لها خوار ش ا ة طيعر وبعير له رغاء سيدنا النبي ضرب المثل بالواقع في الوقت الحاضر الهدايا كبرت وصلت إ ل ى السيارات أ ب ش ر بالذي يسوعك س ت أ ت ي بها على عنقك في أ ر ض المحر حتى تكون ا ل ف ض ي ح ة على رؤوس ا ل أ ش ه ر طيب وكيف ا ل ع م ل توب إ ل ى رب إ ز ارجع ي ما أ خ ذ لا أ س ت ط ي ع خلاص س ت أ ت ي بها يوم ا ل ق ي ا م ة ا ل ص و ر ة ا ل خ ا م س ة وبها أ خ ت م هذه ا ل م و ع ظ ة ص و ر ة المتكبر في أ ر ض المحشور والخمس صور أ ن ا انتقيتها ب د ق ة على قدر استطاعتي و إ ل ا فالصور أ ك ث ر من عشرين ص و ر ة ولكن انتقيت لكم هذه ا ل خ م س ة واللبيب ب ا ل إ ش ا ر ه ي ف ه م الكافر كذاب على الله المبتدع الغلول المتكبر المتكبر ما هي صورته في أ ر ض المحشر ثبت عند الترمذي و أ ح م د بسند صحيح من حديث عمرو بن شعيب عن أ ب ي ه عن جده أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم ا ل ق ي ا م ة في أ م ث ا ل الضر في صور الرجال الظر اللي احنا بنقول عليها في ل غ ت ن النمله ا الصغيره يعني النمله ا ل ص غ ي ر دي اسمها الحقيقي الظر المتكبر في أ ر ض المحشر يحشر في ص و ر ة رجل ولكن على قدر هذه الظر انت ت م خ يحشر ل ي المتكبرون يوم ا ل ق ي ا م ة في صور الظر أ م ث ا ل الرجال ي ط أ ه م الناس لهوانهم على الله انتبهوا يبقى متكبر يوم ا ل ق ي ا م ة راجل في ص و ر بقى لا دا تحت خ ا ص ي ط أ و ه م الناس ل ه و ا ن ه م على الله طيب من هو المتكبر وحده ا لا توالنا داخلي ايه ب ا ل ق ص ة دي خالص لا اصبر المتكبر عرفه النبي صلى الله عليه وسلم قال والكبر بطر الحق وغمط الناس بطل الحق دفعه وعدم قبوله وعدم الانصياع له وده ثابت على المبتدعه كلهم مش عرض عليهم الحق لا دهم ده كانوا يتكلمون بالحق قبل أ ن يظهر ما في صدورهم من الهوى كبر يعرض عليه الحق ي أ ب ا و ي ب د أ ب ق يرد عليك الحق ويلو أ ع م ا ق ا ل أ د ل ة وهو يعلم وهذا شر ا ل ب ر ي ة الكبر بطر الحق دفعه وعدم قبوله وغمط الناس أ ي احتقارهم وازدراءهم والتعالي عليهم فكل من كان فيه خ ص ل ة من الثنتين يحشر في أ ر ض المحشر رجل على قدر ا ل ذ ر يطاهم الناس لهوانهم على الله عز وجل تبو العم والله يشوف نفسك إ ن كنت غير ذلك فاحمد الله وسله الثبات حتى تلقاه و إ ن كانت ا ل ث ا ن ي ة و أ ع ي ذ ك بالله من ذلك فتب إ ل ى ربك ف إ ن تبت ك أ ن ك لم تفعل ذنبا قط أخواني محشر المسلمين الخمس صور عن أ خ ب ا ر أ خ ب ا ر تصدق ل أ ن كل صوره من الخمسه جبت لك ع ل ي ه اكثر أ من دليل من ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة أ خ ب ا ر يجب أ ن تصدق أ ن ت مصدق نعم اين اثر الصدق على العمل ل المتكبر في هذه الصورة ومصدق ابتداء لا تقبلها على بس يعني تعرفت ابتداء ومصدق نعم هذه تتخلص غ خربت البلاد والعباد و أ خ ذ ت مال الغير بغير و ج ع ة و أ ع ط ا ك ما يسمى ب ا ل ه د ي ة وهي في ا ل ح ق ي ق ة ر ش و ة فلما قبلتها و أ ن ت تزعم التصدير رد المظالم إ ل ى أ ه ل ه ا قبل فوات ا ل أ و ا ن ابتدع في دين الله اقنع عن بدعتك وخطئ نفسك أ م ا م الناس وليس هذا ينقص من قدرك بل سيرفع من قدرك يا ا خ و ا ن ن ح ن كنا فاكرين ان هي صح ولكن ف ج ؤ ن ا إ ن ه ي غلط ن ب ر أ ونتوب إ ل ى الله من ذلك كده أفسد. ان أفسدت إ استمرت أ ن ا و أ ن ت وجميع الخلق لن ي ع ج ز ا ل ل ه عز وجل الكذب على الله والكافر أ أ م ل إ ن شاء الله عز وجل أ ن يكون لهذا الكلام أ ث ر في سلوكنا و أ ن نتعلم وليس ا ل ع ب ر ة بالحضور فقط بل ا ل ع ب ر ة ب أ ن يحضر ا ل إ ن س ا ن و ي أ خ ذ ا ل م ع ل و م ة من المتكلم سيبك من المتكلم ده متجيش ا بلده خالص حتى لو عد حبشي مجدع ا ل أ ط ر ا ف ك أ ن ر أ س ه ز ب ي ب ه مش ف ر ق ه اوعى ت ت أ ث ر ب ش خ ص ي ة المتكلم دي غلط كبير ل أ ن ا ليه ا ل إ ي ه قال, قال الله وقال الرسول و أ ص ل ا ل م س أ ل ة و أ ت ى ب أ ح ك ا م ش ر ع ي ة وبمعلومات آ ه جزاه الله خير سيبك بقى هو مين أ خ ذ ا ل م ع ل و م ة وارجع إ ل ى البيت إ ل ى الدار والرجل تكلم عن أ خ ب ا ر تصدق و أ و ا م ر تنفذ وقل لا نستطيع أ ن ننفذ ا ل أ و ا م ر إ ل ا بتصديق ا ل أ خ ب ا ر و أ ت ى لنا ب خ م س ة أ خ ب ا ر حتما ق ا ولا بد ما مدى علمنا بهذا ا ل أ م ر وما مدى تصديقنا وهل أ ث ر التصديق على السلوك أ م لا ف إ ن كانت هذه ف ح م د الله وسله الثبات حتى تلقاه و إ ن كانت ا ل ث ا ن ي ة فباب ا ل ت و ب ة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها اللهم اغفر لنا ذنوبنا و إ س ر ا ف ن ا في أ م ر ن ا وثبت أ ق د ا م ن ا و ص ل ن ا على القوم الكافرين اللهم آ ت ي نفوسنا تقواها وزكها أ ن ت خير من ز ك ه ا أ ن ت وليها ومولاها اللهم ل تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرت ه ولا ميتا الا رحمت ه ولا مريضا إ ل ا شفيت ه ولا هما إ ل ا فرجت ولا كربا إ ل ا نفست ه ولا عسيرا إ ل ا يسرت ه ولا ضلا إ ل ا هديت ه ولا أ س ي ر ا إ ل ا فككت ه ولا غائبا إ ل ا إ ل ى أ ه ل ه سالما غانما ر ض د ت اللهم إ ن ا ن س أ ل ك ونتوجه اليك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا و ن س أ ل ك يا ربنا يا عزيز يا جبار أ ن من أ ر ا د بمصرنا و ب ا ل إ س ل ا م وبالمسلمين مكرا فخذه أ خ ذ عزيز م خ ت د ر اللهم من أ ر ا د ن ا و ا ل إ س ل ا م والمسلمين ومصر بشر فعدل ا موته واجعله ع ب ر ة و أ ر ن فيه آ ي ة ل ك سبحانك وتعالى عزيز جبار اللهم من أ ر ا د ن ا ومصر و ا ل إ س ل ا م والمسلمين بخير فوفق لكل خير ومن أ ر ا د ن ا و ا ل إ س ل ا م والمسلمين بسوء فدعا كيده في نحره والار تدبيره تدميرا له وخذ واخذ عزيز مقتدر واخر دعوانا أ ن الحمد لله رب العالمين و ا ق ن ص ل ا ة